قُلْ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ اسْتَضْعَفُوْا وَأَنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ وَلَقَدْ جِئْنَٰكَ نَاسٌ يَنَادُوْنَكَ فَاَجَبْنَا لَكَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ لا أمنسئها على الله شططا وأننا حرسا شديدا وشوفا وأنا كنا نقعد منها مطارد للسم فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأنا لا ندري أشوف المريد بما في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طراء وأن نغنى ان ان نعجز الله في الارض ولم نعجزه هربا وان لما سمعنا الهدى امننا به فمن يمن بربه فلا يخاف خسا ولا مهقا وان من المسلمين ومن القاسط أسلم فأولئك تهروا رشدا وأما القاسرون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفترهم فيه ومن يعرض عن ذك ربي يسلك عنه ويكون عليه لبدا قل إنما أتم ربي ولا أشرك به أهدا قل إني لا أملك لكم ضبرا ولا رشدا قل إني لن يجيوي من الله أحد ولن أجد من دونه منتهدا إلا بلاغا من, من الله ورسالاته من يرسل لها رسوله فإن له ما رجلا خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيحلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب وتعادون أم يجعل له ربي أمدا آدم إلا من يبتغى من رسول فإنه يسنك من بين يديه ومن خلفه رصدا يعلم أن قد أبنه رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء مددا